سلام سلام من واقع الغربه ومعاناه سلام سلام من واقع الغربه ومعاناه سلام سلام سلام لك سلام سلام يا, يا الغالي وابعتلك تحي سلام سلام يا الغالي وابعث لك تحية عم من الشام واجي لك تحية بها دمعة فاجدة وزمعة سبية عم من الشام واجي لك تحية بها دمعة فاجدة وزمعة سبية عني بنت المندبح بالغاضريه عني بنت المندبح بالغاضريه يا الحسن عمي انا بنتك رقيه يا الحسن عمي انا بنتك رقيه إيه غريب غريب اصبر يا عم والفرج جاي سلام سلام يا الغالي وابعث لك تحياتي يا عم سلام الشراق يضل يشرح مصابه من رقيه الماتته يا للخراب من رقيه الماتته يا للخراب انا ابويا الغالي موتني بغيابه انا ابويا الغالي موتني بغيابه وانا للسبعازة والقراب ايوه وانا للسبعازة والقراب حرام حرام ذلا ويتيم وهذه مآساتي سلام سلام ما شاء الله يا غالي وابعت لك تحياتي وصوتك سلام سلام من واضع الغربة وحاناتي سلام سلام يا الغالي ومعدك تحية أردسوا لك مصابي ما حملت شنو حالي اندي بيح تشوف بنتك Chino haile lindibih But shufa bintah O lgitah chabdae kterah Gatah chabdae O lgitah chabdae kterah Gatah chabdae kterah Ammi kielo كتبتوا متواز عجبت خيول خيول خلى وجهي يتسحق دعاتي سلام سلام يلا يا ولد على الله ان شاء الله حياتي ايه يا عم سلام عمي عالم دلله ومرهف احساسي <تصفيق> عمي عالم دلله ومرهف احساسي ما تنفع ايد يا احوال المصايب ما تليق في دي احزان المآسي حال وتراب الصحاري يغطي راسي يا حسين يا حسين يا حسين حال وتراب الصحاري يغطي راسي سفنة تختك بالشبي قد الرواسي سفنة تختك بالشبي قد الرواسي شغول شغول احلى الكلام تقول سكاتي سلام پیدوال جوابك سلام سلام فیلوالي الغربة و محالاتي سلام سلام يلغاني وابعدك تحية من وقع جاسم ذكرتك وير ملك رجع جاسم ذكرتك وين المله من رجع عما للاليم ايام يا حمله يا الله من رجع عما للاليم ايام يا حمله زينبي علي انتشد من ما وعدتني من ما وعدتني زينبي علي انتشد من ما وعاد لي خلي يجي وياي الحسن يرجع لشبلة خلي يجي وياي الحسن يرجع لشبلة شباب شباب لسا على جرحه القلم ساتي سلام سلام سلام سلام للوادع الغربه ومعاناتي سلام سلام للوالي وابعت تحيه الله لا راو اكدي من سباني من سباني الله لا راو اكدي من سباني اكبر من يد الحبل من جي ودني اكبر الحبل من يد الحبل تبخل تبخل على الحجه اكبر من ايه جي ودني ايه خطوتك صغيره وهم خيال جوني صغيره وهم خيال جوني كنكم الذئاب وانا خيال لجوني كنكم الذئاب وانا خيال لجوني صيح صيح امشي وطيحا من جراتي سلام سلام نشمي حسين سلام سلام يا واقع الغربه ومعاناتي سلام سلام يا واقع وجع الذكرياتي ايوه يعني علنا ابويا يصط علي اي سد عليا شلون اشر لو انا مكتوفه ديا شلون اشرنا ولا مكتوفه ديا عليك الحسين عاش شلون اشر لو انا مكتوفه ديا واخسر خسر لو انا اشر لو انا مكتوفه ديا اي والاشاد يا عم من timsul missie oh oh la jad ya ame timsul missie ah fa naamu o ga'i wa min yedri bia ha fa naamu o ga'i wa min yedri bia sa ee حسان راس برمح وتشيل شماتي سلام <تصفيق> سلام الله وبعث لك تحياتي سلام عم من كثر السياده قل متني قل متني من يا مرتار السبي يوجعني متني من يا مرتار السبي يوجعني متني ويا هويا ايه من يا مرتار السبي يوجعني متني اه والله من شفت التشت را تكشفتني را تكشفتني والحمد لله المنيه ساعدتني الله الله والحمد لله المنيه ساعدتني قاعد نشمي حسين والحمد لله ما شاء الله ساعدتني اي, اي اي اموت اموت واخلص يا عمّو تخلصاتي سلام سلام للغالي <تصفيق> والبالي انياء لك انياء لك على هالخدمة <تصفيق> ايو الله سلام سلام عم من كثر السياسه اللي متني اللي متني اللي متني عم من كثر السياسه اللي متني من يا مرطار الشبي يوجعني متني اليوم والله سبي يا لحني متني فدوه لصوتك يا روح اليوم شو يصير يا لحني متني ضبها اليوم والله السبي يا لحني متني اي والله من شفتك طشت ريتك شفتني والله من شفتك طشت ريتك شفتني والحمد لله المنيه ساعدتني والحمد لله المنيه ساعدتني <تصفيق> اي يا موت اموت تخلصي عنه وتخلصاتي سلام <تصفيق> سلام